قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في صيام أيام منا. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن صيام أيام منا. وقال حدثني عن مالك عن, عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة بعث عبد الله بن حذافة أيام منا يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله أولا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منا أيام منا أيضا ضيافة المولى لعباده وقد قال في حق الهدي فكلوا منها وإيش واطعموا القانع فنأكل ومتى ننحرها في منا من يوم العيد وثلاثة أيام بعدها أيام التشريق كلها أيام نحر وأيام النحر أيام أكل فالله قد جعل أيام منا مأدبة إكرام لعباده الغني يذبح والفقير يأكل وهنا يلتقي جميع الناس على مختلف طبقاتهم ويتآخون جميعا ويلتقي الجميع غنيهم وفقيرهم على مائدة الهدي على هدى من الله سبحانه إذا أيام منا كما ذكر صلى الله عليه وسلم أيام إيش أكل وشرب وذكر لله ذكر لله في رمي الجمار بسم الله الله أكبر أقل شيء وبسم الله الله أكبر وتنحر وهكذا ذكر لله تكبر عقب الصلوات أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله وفي بعض الروايات وأيام بعل يعني أن النسوة بعدما طاف طواف الإفادة تحلل التحلل كله إذا رمى جمرة العقبة وحلق وطاف طواف الإفادة أحل... تحلل التحلل كله حتى النساء فيكون فيه منا بعد هذه المناسك الحلق والرمي والحلق وطواف الافاضه يوم العيد يكون هو وزوجه في أيام منا في تحلل فهي أكل وشرب وبعل وذكر لله تعالى وإذا كانت هذه طبيعة أيام منك تصم ليش الله يقول فكلوا منها ولهذا التشريع النبوي الإلهي فعل صلى الله عليه وسلم ونحر مئة بدنة أهدى مئة بدنة ونحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة ووكل لعلي رضي الله تعالى عنه أن ينحر البقية وأن يأتي بالجزارين ليسلخوا ويقطعوا وأخذ من كل بدنة بضعة لحم وطبخت تلك القطع كلها وأكل من اللحم وشرب من المرق ليعم التشريع أنه أكل من هديه كله ولهذا كانت السنة أن تأكل من هديك ليش؟ ما هو مجرد رغبة في إشبائك أنت يمكن شبعان لكن لتختار الهدي الذي تطيب نفسك أن تأكل منه لأن أخاك الفقير سيأكله فهل تطعمه ما تطيب نفسك به أو أي شيء يصادفك في الطريق تتخير ما ستأكل أنت منه لأنك تقدمه لله وتطعم منه أخاك إذن نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام منى ولكن هذا النهي على عمومه قد يعتريه بعض تخصيص بعض العلماء أخذ بالنهي على العموم لا يجوز صوم أيام منى بالكليه لا لمن بمنا ولا لمن خارج منا وبعض العلماء قال هناك تشريع آخر مرتبط بالحاج وهو في هدي التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهد فمن لم لمعيش يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج والسبعة اذا رجع والمسنون في هذا اذا كان المتمتع يعرف من نفسه الا قدرة له على الهدي المتمتع هو من أتى بالعمرة في أشهر الحج ومكث في مكة حتى حج وسمي متمتع لتمتعه أثناء تحلله بين العمرة والحج بما كان حلالا له قبل العمرة أخذ فترة فدنة فترة احتلال استحلال استحل ما كان وحرمه وجاء بالحج من سنته ولم يأتي بسفر جديد فوفر الزمن ووفر المصاريف واستمتع بتحلله بخلاف المفرد منذ ان احرم يبقى على احرامه حتى ينزل من عرفة يبقى المفرد على احرامه وإيش ولا يتمتع بشيء والمتمتع تحلل ويستمتع بكل شيء فيدفع الثمن وهو الهدي فإذا كان المتمتع لم يجد هدي ويعلم من نفسه لا يستطيع نعلم أن السنة للمتمتعين أنهم يجددون الإحرام للحج اليوم الثامن عند صعودهم إلى منى استعدادا لعرفات يوم تسف هذا لمن معه هدي أما الذي لا يجد هديا وسيصوم عليه أن يصوم ثلاثة في الحج وثلاثة في الحج بالنسبة إلي حينما يحرم ويتلبس بأعمال الحج فبدل أن يؤخر الإحرام إلى اليوم الثامن يحرم من اليوم الخامس من ذي الحجه أو السادس من ذي الحجة ويصوم السادس والسابع والثامن وياتي إلى عرفة مفطر على ما تقدم من أنه الأفضل والسن فإذا فات المتمتع أن يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفات أخر الإحرام إلى يوم ثمان ولم يص أمام يوم عرفات ما في صيام السنة الفطر أمام العيد ما في ما في صيام لأنه يوم العيد بعد أن ينتهي من أيام منا انتهت أعمال الحج لأنه إذا فرغ من منى ونزل إلى مكة إن شاء سافر انتهى لم يبقى إلا توافل داء ويسافر وتوافل داء ليس مرتبطا بالحج لأن الحج انتهى أي وقت يبغى يسافر ولو بعد شهر يواجه اذا سيتمقطع علاقته بالحج عند آخر جمرة يرميها إذا من فاته الصوم لثلاثة الأيام قبل أيام ميناء لم يبقى أمامه من الحج إلا إيش؟ إلا أيام ميناء فهنا قال بعض العلماء الحنابل والشافعية ومن وافقهم ومالك يصوم أيام التمتع في ميناء إذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام ميناء يحمل على عمومه ويستثنى منه من هو مطالب بصوم في الحج ولم يبقى امامه من الحج الا ايام من يبقى له ان يصوم ولا لا. يصومها اضطرارا لضرورة عدم وجود الهدي ولضرورة انه لم يبقى من الحج الا هذه الايام اذا ايام من لا يجوز صومها لمن ليس عليه صوم في الحج ومن عليه صوم في الحج يصومها لانه مطالب بواجب من واجبات الحج لانه إن لم يصمها في منى سيجمع العشرة الأيام في أهله إنما يرجع إلى بلاده والله يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. أيهما أولى يصومها في منى ويكون ذلك جمعا بين الحديثين أو بين الواجبين لا النهي عن صوم أيام منى اي لمن ليس عليه صوم بدلا من أن يؤخرها ويذهب بها إلى بلده وينقل العشرة كلها إلى بلده لما لا في بلده لأنه قصر في صيامها في الحج ولن تسخط عنه لابد يجيب العشرة إذا أيهما أولى يتدارك الثلاثة في الحج في منى ولا يجمع العشرة في بلده ها يتدارك الثلاثة في منا لأنها من الحج والنهي عن صيام أيام منا يحمل على إيش على من ليس عليه صيام إنسان مفرد وليس عليه هدي يصوم أيام منا ليش هو مطالب بأن ينحر ويأكل وأن يطعم إذا ما كانش عليه هدي غير عنده هدي يأكل معه وأيام مؤاخا وأيام معاشرة وأيام مودة إذن النهي عن صيام أيام منا لمن ليس عليه ايش هدي اي النهي عن صيام ايام منها اي صوم تطوع وصيامها يجوز لمن ايش عليه هدي ولم يصمه قبل عرفه والله تعالى اعلم